وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا 119. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 110. ولقد مننا عليك مرة أخرى 111. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 112. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل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 111. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 112. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 113. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك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 119. قال فمن ربكما يا موسى 110. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا 111. قال فما بال القرون الأولى 112. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 111. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا 112. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 113. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي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 111. فلنأتينك بسحر مثله 112. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا 113. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا 114. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى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 112. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 113. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا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 119. قالوا آمنا برب هارون وموسى 110. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 111. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 112. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 113. في جذوع النخل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 114. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 115. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا 116. وما أعجلك عن قومك يا موسى 117. قال على أثري وعجلت إليك رب لترضى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 119. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا 110. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري 117. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 118. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري 119. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 124. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 125. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 126. وعصا آدم ربه فغوا 127. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا 124. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى 125. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى